لَا جَنَاحَ لَنَا فِي آبَائِنَا وَلَا أَضْدَائِنَا وَلَا إِخْوَانِنَا لَا أَذْمَاءَ إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِنَا وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِنَا وَلَا, ولا نِسَاءٍ لَكَدْ أَيْنَاهُمْ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ مَا كَانَ عَلَى فِنْ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا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 وَالْوَاجِئَةَ بَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَنَابِهِ بِهِنَّ وَإِنْ كُنَّ عَدْلًا أَوْ كُنَّ فَتَيَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لا الا ان ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بن ثم لانجاورونك ثم لانجاورونك فيها الا قليلا ملؤون اينما تقفون يد وقتل موت قتلا سنة الله في الذين خله من قبل ولن تجد سنة الله تذليلا